Bismillahirrahmanirrahim اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا استمعوا وهم يلعبون لا هي تنقلبهم وأسق النج والذين غلموهل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماوات والأرض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 وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى صرفتم فيه ومساكلكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.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 Mimma tafsifun, walahu man fi al-samaوات wal-arb, wman yuduh la yastakbirun an ibadatih, wala yastapsirun. Yusabpun al-lail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 اتخذوا من دونه آلهه قل هاتوا برها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلني بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 Bilangibadu mukramun, lai asbiqu nahu bilqaul, wahum b'amrhi yagmalun, yaglamu ma baina idhih, wa ma qalfahum, wa la yashfau nillah liman irtaa, wahum min khushiyatih mushfiquun, wa ma هم من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين او لم ير الذين كفروا ان السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر رحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سَأُرِيكُم آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَكَفَّرُوهُ عَنْ وُجُوهِهِمْ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا tidak mampu untuk mengalahkan diri mereka, dan tidak ada yang dapat menghapuskan mereka. Tetapi kami telah mengetahui orang-orang itu dan ayah mereka, sehingga mereka قل إنما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا لا يقولن يا ويلنا of no, no.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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين Rabbu Rabb al-Samawat wal-Ardi, yang fathrahun, wa ana'ala dalikun min al-Shahidin. Atallahi la aqidan, a'ala makun bade'an tualu mudibrin. Fajalahum juzadan, illa kabiral Katakan, "Mana yang melakukan ini di alam kita? Dia bukan dari orang-orang yang berdosa." Katakan, "Kami mendengar, jadi kami mengingatkan mereka. Kami berkata kepada Ibrahim, Haa, ini adalah nama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 يطيقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفع شيئا ولا يطركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار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 لا كون من بأسكم فهل أنتم شاكرون وليس ليمان تجريب امره الى الارض التي باركنا فيها و كنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك و كنا لهم حافظين وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Fاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومسلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسмаيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمة نا،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 هَدَيْنَاهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ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 فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكْنَا هَـ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا, يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا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 واردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 Ku mulai kau turun, turun, turun. Ya Tuhan, turun, turun, turun. Ya Tuhan, turun, turun, turun. Ya Tuhan, turun, turun, turun. Ya Tuhan, turun,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 إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء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 وَرَبِّنَا الرَّحْمَنِ وَيَسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ